وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا الرَّصَدَا وَأَنَّ لَا نَدْرِي أَشَدٌ أُرِيدُ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدَا وَأَنَّ مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ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 119. له نار جهنم خالدين فيها أبدا 110. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا 111. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا 112.